غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر, يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا